فهي يوم اذن وهي والملك على ارجاها ويحمل عرش ربك فالقمهم يوم اذن ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فام مُتَّى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أَمْ قُرَؤُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما وُتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا الله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 والفجر وليالٍ عشرون والشفع والوتر والليل إذا يسره هل في ذلك قسم هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمذات العمال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 ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رجالا فيقول ربي أهالاً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحارضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً كلا إذا دكت الأرض دكا تكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيرا يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وثاقه يا أيتها النفس المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جن.